يلي تريد السلم والسلم عني غاب وتريدني صافحك عريان مالي ثياب وتريدني سامحك ومليت قلبي جراح تريدني صالحك وباليد ما في سلاح والله والله ما أقبل سلامك لو عشبر طراب والله ما أقبل سلامك عحساب شبر طراب والذل ما يقبلوا إلا خوان وكلان